بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم نبعوثون اليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل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 ختامَُّ ررقوم يشههَدهُ المقَغون إِ الأبارَ لَ فِي نَعم على الأرائكِ يَظرون تععرف فيِي وجوهِهِ النَظْةَ النَّعِيم يُسْقَوونَ مِ الرحيقٍِ نَخْتُ مِنْ رحيق ختامُهُ مِسك وَفيِيذكَ فَلّتَنَا فَزِ ومزاجه من تسنيم عينا يَشْرَبُ بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بِهِمْ يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء للضافرين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار